الليل ويا الليل ويا الليل يسوع المسيح سبحوا الله في جميع قدسيه الالويه الالويه يسوع المسيح صام عنا اربعين يوما واربعين ليلة سبحه في جلا قوته اللي لا يا يسوع المسيح قام عنا اربعين يا عمان وارفع لا على ما سيرقام معنا الربعنا يا عمان بحوه بصوت البوق الليلويا الليلويا يسوع المسيح صامع النهار باعنا يوما واربعنا ليلة بمزمار وكسار الليلويا الليلويا يسوع المسيح صامعانا أربعين يوما واربعين ليلة سبحوه بدفوف وصفوف وصف فليلويا يسوع المسيح صام عنا يوما هو بيعطار النواربون اللي له يسوع المسيح صاحب اثنج حسنات الصوت الللويا الللويا يسوع المسيح أهو بس نو ما فلتسبح اسم الرب لنا الليل سبعتيك يا وكعك يا ابن يا يسوع المسيح ليوناثون يونون امين يسوع المسيح صام عنا يوما واربعين ليله يسوع المسيح صار معنا يبعينا يا be noti be alleluia Jesus be chrestos amshiri